هاي أم الجمر عباس ها أم الجمر عباس اللي يا لست سلمت للموت أوغدت أرض المدينة اليوم وحش لا نفس لا صوت نسمع بصده الناعي ينعى من جبد مفتود ها سبلوعتها اليوم يشيعون جنازتها يا أم البنين أم الأربعة الطيبين أجلها اليوم ميحانة يا ريت القمر عباس يجيها ويا أخوانا يجون اثنين للتقسيل ويجون اثنين دفانا اب هل اربح يستر الخاطر ولا واحد من عندهم حاضر اذا الأرض البقيع اليوم اذا الارض البقيع اليوم من ارض الطف يج بهم يجي هشلون ابو فاضل يجي هشلون ابو فاضل ذبيح مضرج بدمه وقطيع كفوفه ما يقدر بيد يشيل نعش امه قطيع كفوفه ما يقدر بيد يشيل نعش امه هالليله العباس بقبر يبكي على ويجر العبره وياك يا المحبه هالليله العباس بقبرة يبجع لما ويجري العبرة قمر هاشم يجي هشلوند بيح ودائم المنحار والله ما يقدر يجي عثمان لا عبد الله لا جعفار بضع واحد واحد جديل واحد موذر هل اربع غش لهم دمهم والله شلون يحضرون الدفنهم ولدها مرائر الدهر فدر روحي ولدها يا, يا ما اجل منها ولدها يا قدمت اربع يا يا غفتا اللي علبت تراب المنيه يا يا جف دم عينا وانا راي جف دمع عيني ونراي بعد ال من وانظر ونراي عف الجمع دمعي ونراي عجيب شلون جامع نسوي يا عجب شلون جامع عجين وراشه البين شبيبه والله اي والله شبيبه هيبه على النطاق ارباح شبيبه نروح على النقطات أربع شبيب الحبيب الزهر قدمتهم هديا يا يا الحبيب الزهر قدمتهم هديا لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ثلاث مرات ارفعوا اصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد